بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سنقاف كذلك يوحي كَإِ الذيينَ مِ قَلِكَ اللهَّهُ العزيِيزُ الحَكين لَمَا فيِي السمواتِ وَماَا فِي, وما في الأضِ وَهُو العال العظِيم تَكادُ السَّمواتُ ييتَفَ الطَْنَ مِ فَوْقِهِم وَالْمَدائِكَةُ يُسَبِّبحونَ بِحَمْدِ رَبِّهِم وَيَسْتَع فُِونَ لِمو فِي الأررض 119. ألا إن الله هو الغفور الرحيم 110. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم, الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ 124. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير 125. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله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 هل حق الا ان الذين يماهرون في الساعه في ضلال بعيد الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز 121-من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثهم ومن كان يريد حرث نُؤْتِهِ نؤته منها نؤته مِنْهَا وما له في الآخرة من نصيب 122-أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم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 دَاوُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وهو الولي الحميد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 وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِي فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ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 126-فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين 127-ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل 121-إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم 122-ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور 123-ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد منهم 141-وتراهم يُعرضون عليها خاشعين مِنَ الذل ينظرون من طرف خفي 142-وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم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 فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ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 129-و من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم 120-وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا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 أنا إلى الله تصير الأمور